and um, wow. لاَ في عَوْنٌ فِي الْمَبَائِتِ حَاشِرِينَ إِنَّمَا أُنَا إِلَّا But, uh, oh الله العظيم <تصفيق> وأرحي peace hmm. We're وَإِنَّا <مدلسة> لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ <متلسة> <تصفيق> سَأَقْرَجْنَا أكنوز يوم كريم كذلك. فأتبعوهم مشرين كذا وَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالِ قال الله قال الله فلم Amen. I <laughs> am <laughs> قال كلا إنما يا ربي سيهدي تق الله وان نام What <laughs> <laughs> are <laughs> <laughs>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 وآلفنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> في ذلك لآية لا إن في ذلك لآية لا وما كان أكثرهم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 Your I won وَأَذَلَّنَا <تصفيق> تَحْتَ مَن وَاللَّهِ إِنَّ بَأْسَ الْبَاقِي بَأْسٌ وَلَن يَأْتِيَ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ مَّا تَفْعَلُونَ قَالُوا موسیقی وَذَبَنَا أَبَا أَنَ كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَنْتُونَ The virginal fairies of The وَإِذَا مَرَّتْ فَهُوَ أَشْكِينٌ <تصفيق> الَّذِي رب هب لي حكمها رب هب لي حق ما والحفظني اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ عَادُوا لِلَّهِ فَإِنَّهُمْ عَادُوا لِلَّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي يقلقون فغوايام في والذي هو يقائم نياصين والذي هو يقائم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرَضْتُمْ فَهُوَ يَشْفِيكُمْ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ وَالَّذِي يُمِيتُنِي والذي أطمع أن يغفر لي يوم الدين رب هب لي حظما الذي خلقني سوادی و الذي هو عيوبني عيادی What is, What? What is that? What is that? والذي يفعي مني ويحفيني وإذا مردت فهو يشفيني والذي يمينني تنميحيني والذي أبدا بني ام ربها بني خوني بالضالين وجا عندي بثان جعلني نعم ورثت جنة نعيم واغفر لي ابي واغفر لي ابي واغفر لي أغفر أغفر أغفر وَلَا تُخْذِنِي أَوْ مَيُوبَعْتُنَّ لِأَبِي نِتی یا و کَنُ فت الجنة للمنتقين لو ان القرآن سيرت الجبال او قطعتها به الارض او كل ما به موتا بل الليل اخرج جميعا وهكذا اخذ الايمان الاسلام اشنا سوي في رحاب ايات الله البينات تعالى عندنا حضراتكم من ذلك والعلم القراني فاعلت القرشي شيخ طه بن فالقالب الإزاعة والتلفزيون العربي ودول العربية والإسلامية والمؤكم بمدينة القاهرة فقال لعلى أسفح أدرافك عبر أسير موجات إزاعة المحريفة والصوتيات الكبرى بصحبها الحج عوامة عوامة بالزهيرة صحباتنا خلال هذه التلاوات المباركة إحدى احداث الإباع العالمية والأمسة الكهربائية بصحبها الحاجة الشهتة أمام في مدينة أسف باللوين يظهر المؤمنة بغايم مام أقلنا على أسماء حضراتكم من قصور الضيافة الغرمة ومعكاس الفراشة الحديثة لمقالي الفراشة على مستوى الجمهورية برية أولاد الهاكي أحمد محمود حسين بمدينة السن من لوي أما الخدمة الفنقية الكبرى